Fifty languages. Fifty languages. Fifty Fifty languages. Theman is one. Theman ÂNDRA. أرسم رجلاً. كفالي. الرأس أولاً. الرأس أولاً. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه احد وتت عفت يا الاذنان لا يراهما احد ايضا الاذنان لا يراهما احد ايضا وطيب لاتفنت الظهر لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه احد ايضا Σχεδιάζω τα μάτια και το στόμα. Αρسمω τα γυμνία Ο άντρας χορεύει και γελάει. Ο άνδρας 踊 και Ο έχει μεγάλη μύτη. Ο له أنف طويل. الرجل له أنف طويل هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه عصا هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول, είναι χειμώνα και κάνει κρύο. الفصل, شيطاء, والجو, بارد. الفصل, شيطاء, والجو بارد. Τα χέρια είναι γυμνασμένα. الذراعان قويتان. Τα πόδια είναι επίση γυμνασμένα. الساقان أيضاً قويتان. الساقان أيضاً قبطان. وآدرش إن أبوحيوني. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. ده فراي باندلوني أو تبالتو. هو لا يرتدي بانطالوناً بنطالا ولا معطفا هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا Αλλά ο άντρας δεν παγώνει. Λέκιν αρραζουλα γαίρο μπαρδάν. Είναι ένας χιονάνθρωπος. هو رجل من الفلج